هل يتحدث الناس عني يا أمة؟ مشت عائشة حزينة تبكي نحو بيت والديها بعد شهر من المرض والجفاء مشت نحو بيت والديها الحكيمين اللذين لم يتسرعا باتهامها ولا بالدفاع عنها رغم ثقتهما بها فتح الباب فاستقبلتها أمها أم رومان بينما كان القرآن يتدفق من سطح المنزل بصوت والدها الحزين تعلقت نظراتها بأمها عتابا وقالت يا أمتاه ما يتحدث به الناس شعرت الأم بطعنة السؤال في قلبها فحاولت إيقاف نزفه حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الناحلة التي هدها الحزن والمرض فقالت يا بنيه هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها إلا حسدنها لم تطفئ إجابتها ما بقلبها بحثت عن آثار للخناجر في قلوب الأحبة فقالت وقد علم به أبي قالت نعم فقالت ورسول الله قالت نعم ورسول الله حينها احترقت أضلاعها فزفرت من أعماقها زفرة حرا وقالت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا وبلغك ما بلغك ولا تذكرين لي من ذلك شيئا ثم خنقتها العبرات وانهمرت الدموع وعجزت عن الشكوى وعلى نحيبها حتى سمعها والدها وهو على السطح فتوقف عن التلاوة فهذا النحيب يفتت الأكباد نزل من السلم وحين أصبح على الأرض نظر إليهما وسأل زوجته سؤالا متوجسا من إجابته قال ما شأنها قالت بلغها الذي ذكر من شأنها فاضت عينا أبي بكر وغص بالمرارة وهو يرى دموع ابنته وقلة حيلتها أعياها السهر والمرض وأضناها الحزن والبكاء لكنه أدرك أن لا ملاذ لحبيبته إلا قرب نبيها عل وحي ينقذها فاقترب من تلك العينين الغارقتين وناشدها ورجاها وقال أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك امتسلت الفتاة وودعت أبويها وتهادت خلال طرقات حزينة ومظلمة ولما دخلت بيتها ألقت بجسدها الطاهر الذي أنهكته خناجر النفاق على الأرض ظلت ترتجف مرضا وبكاء طوال الليل. أذن بلال لصلاة الفجر وهي تبكي وأشرقت الشمس وهي تبكي لا يرقى لها دمع ولا تكتحل بنوم وأبطأ الوحي فضاقت الدنيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقرر البحث بنفسه فتوجه نحو بيت زوجته زينب فأختها حمنة هي أحد الذين نشروا الافك، توجه علّه يجد إجابة لتحامل حمنة دخل عليها صلى الله عليه وسلم فزادته صلى الله عليه وسلم إجابة زين بحيرة